قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل فان احضره اي احضر المسلم فيه الذي اشتراه الى اجل محدد فاحضره قبل محله اتفق على انه يسلمه الرطب مثلا في اول شهر رجب فاحضر الرطب في شهر جماد الاولى او جماد الاخره قبل الوقت بزمن او في غير مكان الوفاء اتفق على ان الوفاء في الطائف مثلا فاحضره إليه في مكة فاتفق على أخذه يعني رضي المسلم أن يستلمه في هذا الوقت أو يستلمه في هذا المكان ورضي المسلم إليه بأن يعجله شهراً أو أقل أو أكثر أو أن يسلمه إياه في مكة وإن كان الاتفاق على التسليم في الطائف جاز. ما دام تراضي على التقديل أو التسليم في غير مكان العقد والاتفاق جاز ذلك لأن المسألة ترجع إليهما، وهما مسلم ومسلم إليه، وحضر المسلم فيه فسلمه، فسلمه، فنبعس عليهما، نعم. وإن أعطاه عوضا عن ذلك أو نقصه من السلم لم يجز. وان اعطاه عوضا عن ذلك قال اتفاقنا على التسليم في شوال والان انا اسلمك اياه في رمضان ومن المعلوم انك اذا استلمت هذا الشيء في رمضان تستفيد منه اكثر فاريد أن تدفع لي مبلغ حتى أسلمك المسلم فيه في رمضان فلا يجوز هذا لأن هذا من شراء الأجل معنى شراء الأجل يعني كأن يقول الأجل في شوال فأنا أعجله لك لمدة شهر أو شهرين بنبلغ كذا وكذا فهذا لا يجوز او نقصه من السلام لم يجوز قال مثلا اتفاقنا على اني اسلمك مئة كيلو من البر في شهر شوال فانا اريد أن أسلمك البر في شهر رمضان تستفيد منه في رمضان لكن بدل مئة كيلو ننقص عشرة عن هذا الشهر الذي عجلنا فيه التسليم لم يجوز إذا أراد الزيادة أو النقص ما جاز وإنما لابد أن يكون على نفس السعر بلا زيادة ولا نقص فلا باس نعم لم يجز لانه بيع الاجل او الحمل بيع الاجل او الحمل يعني يقول مثلا الاتفاق على اني اسلمك اياه في الطائف انا احضره لك في مكه وفر لك الحمل لكن اريد ان تدفع لي مبلغ مائه ريال عن هذا أو أريد أن أنقصك من مئة كيلو اسلمك تسعين في مكة بدل أنك تستحق علي مئة كيلو في الطائف أنا أريد أن أنقلها إليك وأحملها إليك في مكة ومن المعلوم أنني إذا سلمتك اياها في مكة أنك تستفيد وتستريح من مؤونة الحمل لكن اريد مؤونه الحمل تكون مناصف بيني وبينك تعطيني مائة ريال او نقشك عن مائة كيلو وعطيك تسعين مقابل الحمل لم يجوز. نعم وان عرضه عليه فابا اخذه لغرض صحيح مثل ان تلزمه, أن تلزمه مثل ان تلزمه مثل ان تلزمه لحفظه او حمله او عليه مشقة أو يخاف تلفه أو أخذه منه لم يلزمه أخذه وإن عرضه عليه المسلم إليه قال الرطب الذي اتفقنا عليه جاهز متى المحل؟ المحل في واحد رمضان والكلام هذا في أول شعبان قال الرطب الان جاهز ونحن قد اتفقنا على التسليم في واحد رمضان فانا اريد ان اسلمك اياه قال لا يا اخي يقول بدل ما يكون في في رمضان وعدله شهر انت مستفيد قال لا يا اخي ما اريد سلمني اياه في رمضان فترافع إليك هذا يقول سلمك نصيبك حقك والآخر يقول لا بقي على زمن شهر يا أخي ما أريدها الآن إذا جلس بين يديك تقول للمسلم لما لا تستلم حقك وقد حضر حقك يحل في رمضان والآن يسلمك أيام في شعبه تستفيد شهر قال لا يا أخي استفيد؟ أخسر علي ضرر في استلامه في شعبان ولما مانع هذا الضرر نعم إذا استلمت الرطب طري في واحد رمضان بعته في رمضان واستفدت وإذا استلمت الرطب في شعبان ما حد يشتري مني الرطب الرطب مطلوب للإفطار فالناس يبحثون عنه في رمضان فانا اريد في رمضان اشر الاتفاق بيني وبين صاحبي انه يسلمني اياه في واحد رمضان انا في واحد رمضان اخذه وادخله السوق مباشره وابيعه اما اذا استلمته في شعبان فانا اتعب فيه ويلزمني حفظه وتثليجه واوائل اخره يترتب على استلامه إياه مصاريف يا اخي ما اريده نقول لك حق في هذا وجهه نظرك صحيحه انت يا صاحب الرطب اللي بيده الرطب احفظ الرطب حتى يحل الوقت وسلمه نقول كيف احفظه يتعبني يقول بعه يا اخي وفي واحد رمضان تشتري وطب وتسلي صاحبك لان صاحبك ذكر وجهه نظر صحيحه تاخير له فائده مستفيد من التاخير او يقول مثلا الان الاسواق فيها اناس يغتصبون البضاعه الجيده يأخذونها انا ما اريد اخذه في شعبان يغتصب مني ويؤخذ انا ما اريد ان اخذه في شعبان لانه يحتاج مني الى مستودعات وحفظ افرض شيء ما يحتاج الى تفليج مثلا لكن يقول موسمه في رمضان واذا اخذته الان لازم اخزنه يحتاج ان نستاجر له مستودعات تحفظه كذا الى اخره وانا اريد ان استلمه في رمضان وادخله السوق وابيعه هذا وجهه نظر صحيح يقال لصاحب المسلم اليه يقال له احفظ بضاعتك حتى يحين الوقت ولهذا قال وان عرضه عليه فابى اخذه لغرض صحيح مثل ما تقدم مثل ان تلزمه مائوله لحفظه او حمله او عليه مشقه قل ما اريدها الان على سيد السلم تيتعبني ويشغلني او يخاف تلفه يقول يتلف قبل وقت بيعه او اخذه منه يخاف ان يغتصب منه لم يلزمه اخذه يقول لا انا ما اخذه الا في وقت محله انا ما اخذه منك في مكه لاننا اتفقنا على ان التسليم في الطائف فانا اريد منك في الطائف لان سوق هذه البضاعه في الطائف فاذا استلمته منك في مكه لازم حمله يحمله للطائف ترجيعه لا أنا أريد كما اتفقنا سلمني إياه بالطائف فكذلك يعني إذا كان الممتنع له وجهة نظر صحيحة فلا بأس إذا كان ماله وجهة نظر صحيحة فيلزم باستلامه مثلا شيء لا يحتاج إلى مؤونة ولا يتغير ولا ضرر على المشتري المسلم في استلام البضاعة نقول استلمها ما دام حضرت استلمها نعم وان اباه لغير غرض صحيح لزمه لانه زاده خيرا لأنه زاده خيرا فالتعجيل زيادة خير الاتفاق على أن التسليم بعد ثمانية أشهر مثلا هذا أحضر البضاعة بعد سبعة أشهر أو ستة أشهر زاده خيرا نعم فإن امتنع رفع, رفع الأمر إلى الحاكم ليأخذه فإن امتنع لغير وجهة نظر صحيحة ويرفع الأمر إلى الحاكم والحاكم يستلمه عنه نيابة عن صاحبه نعم لما روي أن أنسا كاتب عبدا له على مال إلى أجل فجاءه به قبل الأجل فأبى أن يأخذه فأتى عمر رضي الله عنه فأخذه منه وقال اذهب فقد عتق إذا لم يكن للامتناع مبرر مناسب فانه يرفع الامر للحاكم والحاكم يستلم المسلم فيه ايا كان لما روي ان انس رضي الله عنه كاتب عبدا له على مال الى اجل انس بن مالك رضي الله عنه له رقيق مملوك باعه على نفسه وهذا الذي يسمى المكاتبه والله جل وعلا يقول ان علمتم فيهم خيرا فك وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا هذا العبد نشيط ويحب ان يحرر نفسه قال يا سيدي أشتري نفسي منك بعشره الاف ريال سواء كانت منجمة مقسطه او دفعة واحدة يقول مثلا عشرة الاف ريال ادفعها لك في اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان لاني اتوقع ان الناس يعطونني من زكاة اموالهم لانني اريد اشتري نفسي يوم 25 رمضان اسلمك عشرة الاف هذا الكتابه هذا الرقيق كاتب أنس رضي الله عنه على مال ثم إنه أحضر المال قبل محله بدل ما يكون تسليم المال في خمس عشرين رمضان مثلا أحضره في واحد شعبان وقال يا أنس يا سيدي خذ هذا المال المال الذي اتفقنا عليه لأجل أن أشعر بالعتق أود أني أستقبل رمضان وأنا حر لأنني ما ندمت مكاتب ما سددت دين الكتابه فأنا رقيق والمكاتب قن ما بقي عليه درهم ما يعتق بمجرد الاتفاق حتى يسدد كل ما عليه فيقول يا سيدي احب ان تستلم المال حتى اشعر بالحريه قال انس لا انا ما اريد المال هالحين اشحله عندك اشتغل فيه اعمل اكتسب من وراه وبعدها عند الحلول احضر لي حقي قال لا يا سيدي أنا أخشى عليه التلف أخشى عليه الخسارة ثم أرجع رقيق أنا امنيتي أن أحرر نفسي والآن والحمد لله تتحقق فإذا أبقيت المال عندي قد تجتاح جائحة أو يسرق أو كذا أو كذا ثم أعود رقيقا كما كنت أنس رفض قال ما أريد أن أقبله الآن فذهب الغلام إلى عمر وقال يا أمير المؤمنين سيدي رفض أن يقبل وأنا أريد الحرية فقال أحضرت المال قال نعم قال هاته فسلمه لعمر وقال الهب فقد أتقت لأن المرء إذا سلم الشيء لصاحبه وصل، وإذا لم يستطع تسليمه إلى صاحبه فسلمه إلى الحاكم، فالحاكم ولي من لا ولي له. ينوب عن عموم المسلمين حتى عن أهل الذمه الذين في الولاية لأنهم ولاية العامة. فهو استلم المال من رقيق أنس وأخبره ما قال تعالى عندما حله. نأخذ موافقة انس في عتقك قال اذهب فقد اتقتع يعني ابرأت ذمتك اديت ما عليك نعم ولانه زاده خيرا يعني بدل ما يسلمه في اخر رمضان سلمه في اول شعبه هذا خير التعجيل الحق نعم فصل واذا قبضه بما قدره به من كيل او غيره برئ صاحبه واذا قبضه بما قدره به من كيل او غيره برئ صاحبه المسلم اليه احضر المسلم فيه وقال خذه زنه يا اخي هذا مئة كيلو حسب اتفاقنا فقام الله ووزنه مئة كيلو برع بعدما وزنه واستلمه أتته جائحة أتته سرقة جاءه مطر أتلفه على من على الذي استلمه لأن ذاك برئ ذمته، سلم ما عليه وبرئ ذمته، وجاز له التصرف في هذا في مجلس العقل في مجلس الوفاء سلمه مئة كيلو فاسترمها قال نعم هذه مئة كيلو خلاص من يشتري فباعها في مكانها صح لأنه تم القبض بالوفاء بما قدر به من كيل مثلا او وزن نعم وان قبضه جزافا قدره فاخذ حقه ورد الفضل او طالب بتمام حقه ان كان ناقصا وان قبضه جزافا او جزافا يعني هم اتفقوا على ان المسلم فيه مئة كيلو من البر فجاءه بكيس كبير فيه بر هذا جزاف قال هذا يا اخي حقك وانت انا افوضك استلم لنفسك كله زينه فيصح أن يستلمه حتى وإن كان جزافا ثم عليه أن يزنه أو يكيله حسب ما اتفقوا عليه فيأخذ حقه وإن كان في هذا زيادة في حقه ردها على صاحبه لأنه لا يجوز له أن يأخذ ولا ربع كيلو زيادة أو كان نقص استدعى وطلب التمام قال يا أخي الكيس الذي أحضرت إلي وزنته فوجدته تسعين كيلو وأنا لي مئة كيلو يقول يجب عليه أن يحضر البقية وكذلك إن كان فيه زيادة يجب عليه أن يسلمها إياه يقول خذ أنا وزنته فوجدته مئة وعشرة ولمئة كيلو والعشرة لك فيعطيها اياه فاخذ حقه ورد الفضل الذي هو الزائد او طالب بتمام حقه ان كان هناك نقص نعم وهل له التصرف في قدر حقه قبل تقديره على وجهين احدهما احدهما له ذلك لانه قدر حقه وقد اخذه ودخل في ضمانه والثاني ليس له ذلك لانه لم يقبضه القرض المعتبر وان اختل <تصفيق> وهل له التصرف في قدر حقه قبل تقديره صفة هذا المسلم إليه أحضر الكيس فيه بر ما وزن، والمسلم له مئة كيلو، فقال هذا الكيس جزاف خل حقته يا أخي، وإن كان فيه زيادة فردها علي، وإن كان فيه نقص فأعلمني. اعطيك النقص قال زين خيرا فعلت لا باس بعدما وضعه عنده جاء شخص اخر وقال بع علي عشرة كيلو من هذا القمح فهل يسوغ له أن يبيع له عشر كيلو وهي لم يزنه إلى الآن لأنه معروف له مئة كيلو من هذا وهو يريد أن يبيع شيء من حقه أم ليس له أن يبيع لأنه لم يستوف حقه حسن ما اتفق عليه هذا معنى قول المعلم رحمه الله وهل له التصرف في قدر حقه او لا جاء هذا ماذا قال نبي عشر كيلو جاء الآخر وقال انا اريد عشرين كيلو جاء الثالث وقال انا اريد خمسين كيلو فهو باع منه ثمانين كيلو الان هو واقف فهل له ان يبيع هذا البيع لانه ما تعدى حقه أم ليس له أن يبيع لأنه لم يستوفيه حتى الآن وهل له التصرف في قدر حقه قبل تقديره يعني قبل وزنه وكيله على وجهين أحدهما له ذلك لأنه يبيح حقه من المعلوم هذا القمح حقه ما نزع عليه إلا الكيل ويكل هذا عشره وهذا عشرين وهذا خمسين هذه ثمانين كيلو ويبقى له عشرين من المئه أحدهما له ذلك لأنه قدر حقه وقد اخذه يعني استلم الاستلام المبدعي ثم كل واحد من المشترين يعطيه مقداره ويعرف الباقي ودخل في ضمانه لأنه استلم الكيس والثاني الوجه الثاني يقول لا ليس له أن يبيع من هذا الكيس ولا كيلو واحد ولو أن له مئة كيلو منه لا يبيع ولا كيلو واحد لماذا؟ يقول لأنه ما استلمه إلى الآن يستلمه أولا ثم يبيع والثاني ليس له ذلك لانه لم يقبضه القبض المعتبر بالكيل او الوزن وجهان والمساله اذا كان فيها روايتان او قولان او خلاف فحكم الحاكم اذا تشاجرا اليه يرفع الخلاف نعم وان اختلفا في القبض فالقول قول المسلم لانه منكر وان اختلفا في حلول الاجل فالقول قول المسلم لاليه لانه منكر وان اختلفا في القبض فالقول قول المسلم لانه منكر وضع الكيس عنده وذهب الكيس سرق الكيس أتى هسيل وأفسده الكيس فتح لأمر ما فذهب في الأرض انتثر حصل له آفة اختلف يقول هذا الذي حصل بعدما سلمتك من الذي يقول هذا المسلم إليه يقول أنا سلمتك حقك لكن أنت تركته قال هل كلنا قال نعم كلنا قال لا ما كلنا أنت وضعته عندي على أساس أن أكل واستلم وأنا ما كلت ولا استلمت فاختلفا فالقول قول من هو إذا كان عندهم بينه لاحدهما فهي مقدمه لأنه دائما القول قول كذا إذا قيل فمعناه مع عدم البينه لكن إذا وجدت البينه خلاص والقول قول المسلم لأنه منكر أنكر ماذا؟ أنكر الاستلام وذاك يدعي الاستلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البينه على المدعي واليمين على من أنكر دائما اليمين على من أنكر موجب الحديث النبوي المسلم يقول ما استلمنا والمسلم اليه يقول سلمتك تريد احدث ان سلمتك نقول له وانا اريد يمينك نريد يمين المنكر اللي يقول ما استلمنا فإن حلف فهو لم يستلم وإن رفض قضي عليه بالنكون اختلف في حلول الأجال المسلم إليه, المسلم إليه يقول يحل في واحد صفر المسلم يقول يحل في عشرة محرم اتفقنا على ان العجل يحل في عشرة محرم سلمني يا اخي يقول لا يا اخي ما اتفقنا على هذا اتفقنا على واحد صفر باقي عندي عشرين يوم دعني أتلفت وأبحث وأجمع وأسلمك الآن أسلمك في أحد سفر اختلف ما فيه عقد مكتوب ولا شهود والرجل المشتري المسلم يقول تريدون حلف إن الاتفاق كان في عشر محرم هل نقبل يمينه لا لأنه هو مدعي وذاك منكر يقول لا ما حل الاجل هذا يقول حل الاجل والاخر يقول ما حل الاجل فالذي يقول ما حل الاجل هو الذي يسمى عندنا منكر وهو الذي تؤخذ يمينه وان اختلفا في حلول الاجل فالقول قول المسلم اليه لانه منكر يعني دائما اذا كان اثنان احدهما يدعي شيء والاخر ينكره ولا بينه